وعاقبته من خلال عرض سير الأنبياء مع اقوامهم هذه السورة أيها الاخوه تتحدث عن أسباب هلاك الأمم وأن الإنسان يأخذ العبرة بكل قصة وسميت العبرة عبرة لأن الإنسان يعبر بها من مواطن الهلاك إلى مرافع أن أنجان الله وإياكم والمسلمين من كل شر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد. يقول هنا في التفسير تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الحروف ليس لها معاني إنما لها نغازي وهي انتصار للقرآن الكريم. فيجب على كل أحد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأن يتبع الكتاب الذي جاء به لأنه قطعا من عند الله سبحانه وتعالى ومن لم يؤمن به فليأتي بمثله والتحدي قائم إلى يوم القيامة فإذا هذه الحروف هي انتصار للقرآن الكريم فمن لم يؤمن فمن لم يؤمن بالقرآن فليأتي بمثله ولم يستطع أحد ولن يستطيع أحد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 لتخوف به الناس وتقين به الحجة ولتذكر به المؤمنين فهم الذين ينتفعون بالذكرى إذن هذا مقصد مقاصد القرآن الكريم فلا بد أن نقرأه على الناس ولا بد أن نبين لهم معاني القرآن ويجب علينا أن نبث علوم القرآن إلى جميع اللغات. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا اتبعوا أيها الناس الكتاب الذي أنزله ربكم عليكم وسنة نبيكم كما أننا مطالبون باتباع القرآن مطالبون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصنة النبي هي التي تشرح كتاب الله تعالى ولا تتبعوا أهواء من ترونهم أولياء من شياطين أو أحبار سوء تتولونهم تاركين ما أنزل عليكم لأجل ما تمليه أهواءهم إنكم قليلا ما تتذكرون إذ لو تذكرتم لما آثرتم على الحق غيره ولاتبعتم ما جاء به رسولكم وعملتم به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 فلم يستطيعوا دفع العذاب عن أنفسهم ولم تدفعه عنهم آلهتهم المزعومه فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا انا كنا ظالمين فما كان منهم بعد نزول العذاب إلا أن أقروا على أنفسهم بظلمهم بالكفر بالله فلنسالن الذين أرسل إليهم ولا المرسلين تامل اخ الكريم كيف أن الأمر شديد وأن السؤال عن الجميع وأن الوحي الذي بأيدينا سنسأل عنه نحن وسيُوفَ يسأل عنه من أنزل عليه نعم فلا يوم القيامة الأمم التي أرسلنا إليها رسلنا عما اجابوا به الرسل سألنا الرسل عن تبليغ ما أمروا بتبليغه وعما أجابتهم به أممهم فلنقصن عليهم لعلم وما كنا غائبين فلنقصن على جميع الخلق أعمالهم التي عملوها في الدنيا بعلم منا أنت لا تعمل شيء إلا والله يعلمه والله يعرضه عليك والله يحاسبك به فقد كنا عالمين بأعمالهم كلها ولا يغيب عنا منها شيء وما كنا غائبين عنهم في أي وقت من الأوقات والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وزن الأعمال يوم القيامة يكون بالعدل الذي لا جور معه ولا ظلمة فمن رجحت عند الوزن كفة حسناته على كفة سيئاتهم فأولئك هم الذين فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهب إذا في الدنيا موازين كثيرة فيها موازين حق وموازين غير ذلك أما في الآخرة فلا يوجد إلا ميزان الحق وتحق الأمور يوم القيامة في يوم سماه الله تعالى بالحق ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون ومن رجحت عند الوزن كفة سيئاته على كفة حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك يوم القيامة بسبب جحدهم بايات الله عياذا بالله تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها أسبابا للعيش إن الله قد خلقنا وخلق لنا الأرض ومهد لنا ما فيها وجعل لنا أسبابا نتسبب بها في المعيشة فكان عليكم أن تشكروا الله على ذلك لكن كان لكن شكركم كان قليلا فينبغي على الانسان أن يكثر من حمد الله وأن يكثر من شكر الله تعالى وأن يتفقد كل نعمة عنده وأن يستحضر أنها من عند الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين ولقد انشانا ايها الناس اباكم ادم ثم صورناه في احسن صوره واحسن تقويم ثم امرنا الملائكه بالسجود اكراما لهم فامتثلوا وسجدوا إلا ابليس ابى ان أن يسجد تكبرا وعنادا وفي هذه الآية تذكير على أن كل شر يصيب الإنسان بسبب المعصية وأن هلاك الأمم بسبب اتباع من طرق الشيطان وأن النجاة بمخالفة الشيطان من فوائد الآيات من مقاصد إنزاز القرآن الإنبارد الكافرين والمعاندين والتذكير للمؤمنين لا لابد من الإنذار بد من البشار انزال الله القرآن إلى المؤمنين ليتبعوه ويعملوا به فإن فعلوا ذلك كملت تربيتهم وتمت عليهم النعمة وهدوا لأحسن الأعمال والأخلاق الوزن يوم القيامة لأعمال العباد يكون بالعدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلمة بوجه ابدا هيا الله الأرض لانتفاع البشر بها الله هيئ لنا الأرض والبحار والسماء بل حتى ما تحت الأرض صار البشر يحفرون تحت البحار ويسيرون تحت البحار وهذا من تنهيد الله تعالى للإنسان فعليهم أن يستحضروا هذه النعم وأن يعملوا لأداء شكرها هيا الله الأرض والانتفاع البشر بها بحيث